الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي